صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَ الْصَالِحَاتِ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إسْرَائِيلَ